الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اود ان يدرك الانسان المجال يتعلق بالعقيده الذي يترجح لي ان العبره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 فأردت أن أقول وآباك فرأيت الأخرى أجمل فقلت وأهلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك بالناه بربك إذا مردت بقدرك وشيء عوشق في الهد فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار ولو كان أحد معذورا للجهد لعذر آل الفترة لم يكن عندهم كتاب ولم يكن عندهم علم يتجاوزونه فذلك ربما يقال انه يعذر وهذا الحديث ليس صحيحا بالنسبه وحديث اخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السبب فجهب وتبعه أصحاب فجاء إلى مغفرة وتخطى الهبور في حتى وصل إلى قبل فجلف إليه فبكى وأبكى من حوله قوم مكار ان هذا قبره امنه من سوء يعني الامه يعني انه ان هذا قبره امنه من سوء وانني كان لنرضي ان استغفر له ذنب علي ذلك واستعدلتوا في أن أجور درها فأذن لي في ذلك فجور الأبور فإنها تلك الأفضل وهذا حديث أيضا في الحديث وهذه الحديثين يدرنان على أنه لا يحضر في الجانب العقيد وإنما يعلر بالجانب في غيث وهي الأنذور الفرحية على أن هناك خلاف وكلام كبير حول هذه المثلة ما هو مفهوم حجر للجهد فإذا وجدت رجلا يدعو كانه عند قرأ أحد من الموت لمن يظنون جيد الصلاة قد عليه بالكور أب تقام عليه بالكور لنا هذا السؤال أقول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 صاحبه يعد مبتدعاً ولا يفكم عليه ذلك أما من جعل صاحب الكون أعتقد فيه لأنه ينجيب الدعوة وأنه يعطي ما ضرب منه وأنه ينجي من الشيك المرهوب ويجلب المطلوب ويعلم الغيب من يعتقد هذا فإنه يكون كافرا بالأذلة القرآنية الحافظ في القرآن يغرأ كتاب الله وتجد نفيه ما يفين ذلك نعم.